حسنا على موقع مقصود ي و ب و ب المكتبه الاسلاميه الشمله خ ي سوف تبكي عليك العيون و ت س أ ل عنك دموع المئيل ف إ ن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسين اخي ان قضيت ستحيا بنا ك أ ن لم يمر عليك الفنا فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أ خ ي ستنير الدماء الظلام ونزرعه ر ح م ة وسلام فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام أ خ ي إ ن ن ا ما أ س ا ن الظنون بروح قوي وجسم ط ع ي ن فماذا تروم لديك الخطوب وماذا يضيرك كيد السنين أ خ ي ما يئسنا ولن ي أ س ا ى وما طال في القلب لبث ا ل أ س ى وما حل أ ف ئ د ة المؤمنين سوى آ م ل في الجنان ر س ا أ خ ي إ ن ن ي ما رضيت الهوان وما اخترت إ ل الا طريق ا ج ن ن طريق الهدايه درب امتحان وما قدر الله يمضي ل آ ن أ خ ي فانتظر والنعش في غدي سينبثق ا الامل السرمدي ف إ ن فرقتنا ا ل سني ا ل ح ي ا ة ف إ ن ا مع النصر في موعد ي فانا مع النصر في موعدي